نائم والخط بعات راحما مستباح قد عدى الالهاد فيه وما فيه وراح ندسوا كل شريف باب وجه الحظ صاح تبروا ما قد علموا وبدى الحقد الصراح واستباح كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح والفتى مزال يغفر لم يغفو إنه براح ليته راح بعض الناس راح وأراح إنما حي ولكن لاعب فيه القداح لا يرا في الجرح بأسا تشتكي منه الجراح سادر في غيه في الخلد فلاح مولئت أذنيه لهوا تندنت فيها صباح وبعينيه سؤال هل عن الحب جناح قلبه صرى خرى بدل هواه فيه جتياح همه الدنيا فإن جاءت فقد جاء النجاح نائم والخطب دام والمغالق فتاح إرثه نهب لعادي كيف يعلم ارتياح من غدا في دربه هذا فلا المغالق فتاح إرثه نهب الأعاد كيف يعله ارتياح إن غدا في دربه هداف فما زمى رواح نائم والخطب عات واح ماه مستباح